و هو ع ب ا ر ة عن ا ل م ج م و ع ة ا ل أ و ل ى من شرح م و ض ع الامام إ م م ل ل ل ك بن أنس س ا ا ع ل ي ك مالك ورحمة ل ه و ب ر ا هذا السؤال ت ه هل يسأل يقول يجوج بن و وجل ج ه الله ا عز ك يقول انس ل ل س ا ئ إ ي أ يسألك أن ل الخبر لا يسألك بوجه الله ذلك فلا يقول فهمتم من كلامكم من الغسل الوضوء ك بوجهك بوجه ومع جاء جنة هذا فهمتم في يغني إن من عن فهل لو ق ت س ل ولم يتم مضمض و يستنشق فهل يكفي المضمض و الاستنشاق في الغسل القول بها أ ق و ى من القول بها في الوضوء فالذي لا يرى المضمض و الاستنشاق مطلقا ً يكفي لكن الذي يرى المضمض و الاستنشاق في الوضوء يراها في الغسل من باب أ و ل ى و القائلون بالمضمض و الاستنشاق في الغسل أ ك ث ر من القائلين بهما في الوضوء يقول كثير من طلاب العلم ا سمع ما يذكره العلماء من الجهد الذي يجب أ ن يبذل في تحصيل العلم ص ا ب باحباط فهل هذا الجهد المبذول في التحصيل يتفاوت من شخص ل آ خ ر حيث أ ن بعض الناس يكفيه القليل من الجهد البعض ا ل آ خ ر ليس كذلك لا شك أ ن الناس يتفاوتون منهم القوي في الفهم و الحفظ فهذا لا يحتاج من الجهد ما يحتاجه من هو أ ض ع ف منه فهما و حفظا على أ ن الجهد ينبغي أ ن يبذل ل أ ن العلم لا ينهايه حتى من رزقه الله ا ل ح ا ف ظ ة ا ل ق و ي ة و الفهم الثاقب هذا ينبغي أ ن يبذل جهد و إ ذ ا علم ا ا ا ل ن ت ي ج ة هان عليه ا ل أ م ر و على كل حال المطلوب التسديد و ا ل م ق ا ر ب ة ل أ ن العلم عبادته و قد أ م ر ن ا بالتسديد و ا ل م ق ا ر ب ة في العبادات كلها فلا ينبغي أ ن ي ك و ن الانسان مثل المنبت ا لا ذ ي ل ظهر أ ب ق ى ولا أ ر ض قطع يحمل نفسه ما تطيق اذا عرف أ ن قدرته لا تتحمل حفظ و ر ق ة نصف ورقه ة ح م ربع و ر ق ة آ ي ة في كل يوم آ ي ت ي ن حديث واحد حديثين ومع الوقت يدرك ان شاء ا ل ك ن ا ل إ ش ك ا ل في الذي يحمل نفسه ما لا تطيق ويكون عنده الحرص أ ك ث ر من طاقته يريد أ ن يحفظ مثلا ا ل ق ر آ ن في شهر أ و في شهرين أ و في ث ل ا ث ة أ و أ ك ث ر أ و أ ق ل و ا ل ح ا ف ظ ة لا تساعد مثل هذا ينقطع يمل و ينقطع لكن لو عمل بالتدريج واخذ العلم بالتوقيت شيئا فشيئا حتى ينمو العلم ويحصل منه من ما يكفيه إ ن شاء الله ويعينه على أ م ر دينه ودنياه المقصود أ ن على ا ل إ ن س ا ن أ ن يتوسط في أ م و ر ه كلها لا يبذل من الجهد ما يشق عليه ويحمله على الترك مهما عليكم من العمل ما تطيقون إ ن الدين يسر ولن ش ا د الدين أ ح د لغلب الله مستعان ا يقول هل الخاتم س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اتخذ الخاتم ا ت خ ذ و حينما قيل له إ ن فارس لا يقرؤون إ ل ا ما كان مختوما ولذا يرجح بعض اهل العلم أ ن ه س ن ة لمن يحتاجه من يحتاجه من أ م ي ر وقاضي ووالي وموظف مدير أ و شرح ذلك يحتاج أ م ا من لا يحتاجه فيرونه م باب العادات ما حكم لبس الحديد لبس الحديد جاء ما يدل على أ ن ه حليه أ ه ل النار لكن ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى ترجع بلبس الحديد و أ و ر د حديث ا ل و ا ه ب ة التمس ولو خاتما من حديد فالحديث يدل على جواز لبسه و في ا ل ص ح ي ح ي د ل على أ ن ه يضعف الحديث ا ل آ خ ر والحديث ا ل آ خ ر في السنه حديث يشترك فيهم رجل م ر ا لكن حديث ا ل و ا ه ب ة وفيه التم س و ا ل يدل على الجواز للجميع ل ج م ي ع ه م ه ذ يطلبهم الرجل يقول هات من امك خاتم يقول أ ن ت هات خاتم يدل على أ ن ه خاتم عنده فلولا جواز ل ب س ي ل م ي ق ر و ا في حديث ا ل و ا ه ب ة ما ش ك و ا في ا ل س ن ة حليه اهل النار وصححه وبعضهم لكن يبقى ان ل ه ذ ا اختيار ا ل إ م ا م البخاري ذكرت أ ن ا ل إ م ا م البخاري ترجم بالحديث لبس خاتم الحديد و أ و ر د حديث الواهبه يدل عليه هذا يدل على هم ضعف الحديث ا ل آ خ ر يقول هل ا ل آ ن المسلمون في ن ا ز ل ة ويدعى لهم من قبل إ م ه المساجد على كل حال مثل هذا له مرجع له العلماء الكبار إ ذ ا أ و ص و ا به لا ب أ س الشر يقول ما حكم الجهاد في هذا الزمان الجهاد فريضه من فرائض الدين ماضيها الى قيام ا ل س ا ع ة لكن ب ا ل ن س ب ة لمن دهمهم العدو فرض عليهم على ا ل أ ع ي ا ن ومن سواهم فرض على الكفايه ي ق و ل هل لمن أ خ ل ص ا ل ن ي ة وحددها ل ل د ر ا س ة ا ل ن ظ ا م ي ة مثل ا ل ج ا م ع ة و غيرها مفتونه ماجورين يتقرب بها إ ذ ا كانت د ر ا س ة العلوم ا ل ش ر ع ي ة يتقرب بها ل أ ن الاصل فيها القربه ف إ ذ ا أ خ ل ص ا ل ن ي ة في دراسته النظاميه مش المعنى لكن ا ل د ر ا س ة ا ل ن ظ ا م ي ة يعتريها من مما يعترض في طريق ا ل ن ي ة أ ك ث ر مما يعتري غيرها ل أ ن فيها ش ه ا د ة و ف ي مستقبل وفيها أ م و ر هذا اللي يجعل كثير من طلاب العلم يقولون لا نستطيع ا ل م خ ل ص لكن إ ذ ا أ خ ل ص الحمد لله شرمان هو علم من العلوم وكذلك العلوم ا ل أ خ ر ى علوم الدنيا إ ذ ا قصد بها وجه الله عز وجل و إ ل ا فلصل فيها ل ب ا ح ي يقول هل إ ذ ا صام رجل ستم شوال و أ د خ ل مع ذلك ن ي ة النذر ه ل ي ج ز ئ لا ي ج ز ئ النذر واجب مستقل لا يدخل فيه غيره فيفي بالنذر إ ن شاء قبل الست أ و بعده المقصود أ ن ه لا يدخل فيه يقول هناك قطرات تنزل بعد التبول و الوضوء بوقت ربع س ا ع ة ليس كل م ر ة بل أ ح ي ا ن ا في كل يوم من المحكمه لمثل فما الحكم مثل هذا الاحساس على كل حال إ ذ ا اذا كثر و شر و ا س ت ن ج ا ء المطلوب و نضح ا ل سراويل ه يكفي و لا يلتفت إ ل ى ما يخرج بعد ذلك لكن إ ذ ا لم ينضح و ت أ ك د أ ن ه خرج منه شيء ا ن ت ق ض و ا يقول ما القول في الخط الذي يوضع لاجل ت س و ي ة الصفوف و م ث ل الخط الموجود بحذاء الحجر ا ل أ س و د و ما ضبط ل ذ ل م ث ل هذا السبب قالوا انه قائم في عهده عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ما قام سببه و لم يفعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هو داخل حيز ا ل ا ب ت د ا ء لكن ينبغي أ ن ن ن ظ ر إ ل ى السبب هل هو بمستوى السبب القائم ا ل آ ن أ و أ ض ع ف أ و أ ك ث ر يعني إ ذ ا قلنا مثلا الصفوف ننظر إ ل ى المسجد عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و مفروش ب ا ل ر م ل ت ر ى فلا ي ت أ ت ى فيه ا ل خ ط ق ا ل أ م ر الثاني أ ن عرضه ما هو مثل عرض الصفوف في المساجد ا ل آ ن الكبيره التي لا ينتظم فيها المصلون فالسبب قائم لكنه ليس بمستوى السبب الذي عليه الناس ا ل آ ن و الناس يمتثلون أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من ت س ب ي ت الصفوف إ ذ ا قال استووا و كان عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يعنى ب ت س ب ي ت الصفوف لكن مع غ ف ل ة الناس اليوم و إ ع ر ا ض ه م و إ د ب ا ر ه م ا ل إ م ا م يقول ا س ت و و هم في الصفوف متقدم و م ت أ خ ر كذلك الخط الموجود ب ن هذا الحجر ا ل أ س و د نفس ا ي ح د ي س أ ل يقول انه ب د أ الطواف من ر ج ن اسماعيل كيف ر ج س م ا ع ي يعني لولا لو وجود مثل هذا الخط اتباق الناس عليه من ب د أ منه ما خفي على كثير من الناس من اين ي ب د أ مع جهل الناس و إ ع ر ا ض ه م أ ن تعلم دينهم ولا نقول ان هذا مبرر لبقاء مثل هذا الخط أ و مثل هذه الخطوط لكن هذه وجهه من نظر من يقول ب أ ن ه ا ل أ و ل ى ب ق ا ء ل أ ن ه ا تحقق مصالح ولا يترتب عليها مفاسد أ م ا في صفوف المساجد فلا م ف س د ة البتات في محاذاه الحجر ف ي مفاسد ف ي زحام لكن ينبغي أ ن توسع توسع د ا ئ ر ة هذا الخط لكي تستوعب أ ك ب ر قدر ممكن هذا عندما ي ق و ل ببقائها و المطالبه ق ا ئ م ة ا ل آ ن ب إ ز ا ل ة الخط ل أ ن ه ترتب عليه زحام ترتب عليه أ م و ر و هو لا يوجد في عصر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و لا عصر السلف الصالح فهذا مبرر ل إ ز ا ل ت ه لكن يترتب عليه بطلان هذا الركن من ذلك ا ل ن س ك الذي هو ركن من ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ط و ا ف ركن و الحج ركن من ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا بطل هذا الركن بطل ما طلب له يقول هذا المصحف من ط ب ا ع ة مجمع المالك ف ه د و فيه اخلانه في ترتيبه حيث تداخلت س و ر ة ا ل ب ق ر ة و العمران و النساء فهذا الذي ر أ ي ت ه و لا أ د ر ي عن غيره ما يلزم ل أ ن ه ما دام ما هو بتجليد المجمع لذلك ما دام ما هو بتجليد المجمع احتمال المجلد وهو ا ل ع ا د ة أ ن المجلد يفك الملازم ينثرها نثر ثم بعد ذلك يخيطها من جديد فاحتمال أ ن يكون بعضها تقدم و بعضها ت أ خ ر فلو و ج د م تجليد المجمع بهذا الترتيب المخل لا شك أ ن ه ذ ه أ م ر عظيم والذي نعرف أ ن المجمع فيه في ح ن ا ي ة ف ا ئ ق ة يعني في أ و ا ئ ل ب ت ا ي ه الطباع طبعها ل أ و ل ى يقول انهم وجدوا في المراجعه مائه واربعين شيء سهل جدا فهم تعبوا عليه واتقنوه وضبطوه ولا شك أ ن عمل البشر معرض لخطه لكن هذا الكتاب محفوظ م ص و ن تولى الله جل وعلا حفظه و ع ن ا ي ة به ما وكله الى احد لكن الذي يغلب على الظن ان الترتيب هذا منه مجلد لكن لو اتي بتجليد المجمع وهو معروف وجمع ج ل د ووجد هذا الخلل صار, صار له أ ص ل يقول هل مس اليه ل و الخصيتين يوجب الوضوء أ م ا ب ا ل ن س ب ة لليه ل فلا و أ م ا الخصيتين جاء فيه من مس ذكره و أ ن ث ي ي ه نعم هذه ا ل ز ي ا د ة بعضهم يرى أ ن ه ا م د ر ج ة بعضهم يرى أ ن ه ا من اصل الحديث و على كل حال ا ل أ ص ل مس ذ ك ر المريض العاجز عن ا ل ت ي م بنفسه إ ذ ا أ ر د ت أ ن اتولى هذا فهل أ ض ر ب ي د ي التراب ان أ م ك ن أ ن تضرب التراب بيديه ب ي د ي المريض ف و الاصل وتمسح به ماء وان لم تستطع فاضرب بيديك وامسح وجهه ب ي د ي ك وحينئذ تمسح ظ ا ه ر الكف وباطنه يقول سؤالي عن ا ل ز ي ا د ة التي ي أ خ ذ ه ا بعض اصحاب المحلات في ح ا ل ة الشراء ب ب ط ا ق ة ا ئ ت م ا ن أ ن ا أ ر ي د ان ا س ت أ ج ر بيتا إ ذ ا دفعت كاش ث م ا ن ي ة عشر أ ل ف ا و إ ذ ا دفعت ب ب ط ا ق ة ي أ خ ذ ا ل ن س ب ة يقول أ ن ا خارج ا ل م م ل ك ة ي أ خ ذ و ن ن س ب ة في مقابل مقابل إ ي ش أ و ل ا ب ا ل ن س ب ة ل م س أ ل ة هذه ا ل ز ي ا د ة في مقابل شراء س ي ا ر ة أ و ا ج ر ة بيت هذا يجوز ان يباع به ن س ي ئ ة متفاضل لا شك لا إ ش ك ا ل لكن لا بد أ ن ي س أ ل عن هذه ا ل ز ي ا د ة هذه ا ل ن س ب ة بسبب إ ي ش ل أ ن ه ا هي أ و ل ا لا مدخل لها في الرباع ل أ ن ك تستاجر اندفعت كاشفه من ا ر ب ع ش ر الف و إ ذ ا ا س ت ر د ت سبعه عشر م ا ن ة ولو صارت م ؤ ج ل ة بخمسه وعشرين الف وش المعنى لكن ي س أ ل عن سبب هذه ا ل ز ي ا د ة هل ل أ ن الثمانيه عشر م ق ب و ض ة نعم هي ا ل م ق ا ب ل ة للثلاثه عشر غير م ق ب و ض ة هذا شيء و إ ذ ا كانت أ ج ر ة المحل تزيد وتنقص تبعا لتعجيل الدفع هذا لا اشكال ف ي هذا ه د ر ا ه م بدراهم هذا د ر ا ه م بدراهم إ ذ ا كان سؤال عن هذا إ ذ ا كان ياخذ منهم ثمانيه عشر الفا ليستاجر بها انا توقعت ان الذي ياخذ الزياده صاحب المحل اما اذا كان البنك الذي ياخذ او المصرف الذي ياخذ هذا عين الربا يقول انا اخرج مع امي للسوق طاعه لها ولكن اذا رايت بعض النساء خصنا وتبرجات يصيبني مرض وخوف فهل اعصي امي في هذا او بعض, في أو بعض الاحيان اذهب معها الى المستشفى ويحصل مثل ما يحصل في السوق ط ا ع ة ا ل أ م واجب ة برها واجب تعين و إ ذ ا لم يكن هناك غير ك من يقوم بحاجتها فلا م ن د و ح ت لك من إ ج ا ب ت ه ا ومع ذلك عليك أ ن تحرص على غض بصرك بقدر الامكان يقول تيمم في يقطع يقطع تيمم صلوا وشروطة بالنسبة للمسألة صلوا أثناء في أثناء الصلاة حضر الماء من راجح في هذه الحالة الصلاة نعم يقطعوا الصلاة. يقطعوا الصلاة لأن بأمام إذا أثناء راجح من نعم صحة هذه حضر فقدان ا ا ل م ا ء و ا ل آ ن واجد ل ل م ا ء كنا نجد ر ا ئ ح ة و ط م أ ن ي ن ه و نتقلب في ط ا ع ة الله في رمضان و بعده ب أ ي ا م ولكن ب د أ الضعف والفتور يدب فينا فهم ل احاديث أ و ايات تشحذ الهمم على كل حال اهل العلم كتبوا في الباب أ م و ر ك ث ي ر ة م ث ل هذا الظرف و لغيرهم ن الظروف الفتور لا بد أ ن يوجد من كان فتوره إ ل ى س ن ة فنعم ما يفتر إ ل ي ه لكن لا يفتر عن ترك واجب أ و يفتر بحيث يفعل محرم لا الزواجر من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ك ث ي ر ة و ا ل حديث الرقاق التي ي س أ ل عنها ا ل أ خ السائل ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى أ ب د ع في هذه ا ل أ ب و ا ب ع ل ى طالب العلم أ ن يداوم النظر فيها يقول ما ن ص ي ح ت ه م في م ا حفظ ا ل ق ر آ ن بعد ص ل ا ة الفجر أ و ح ض و ر الدروس ا ل ع ل م ي ة ح ض و ر دروس الشيخ ابن جبريل المبتدئ التبرر لطلب العلم ام الاستمرار في عملي و عملي أ خ ذ الساعات ا ل طوال بعد ص ل ا ة الفجر إ ن كان هناك من أ ه ل العلم من يفوت علمه و لا يدرك في غير هذا الوقت فيقدم و الا في ا ل أ ص ل أ ن مثل هذا الوقت من أ ن ف ع ا ل أ و ق ا ت لحفظ ا ل ق ر آ ن من أ ن ف ع الاوقات للحفظ فلو استغل هذا الوقت ل ى انتشار الشمس في الحفظ كان أ ط ي ب أ و لا و إ ن كان هناك من يفوت علمه وليست له دروس الا في هذا الوقت فيستغل ويعوض للحفظ و ق ت آ خ ر حضور دروس الشيخ من جبريل المبتدئ الشيخ من العلماء البارزين المحققين في العصر وتحديد المبتدئ من غيره في في اضطراب ا ل آ ن ل أ ن الشيخ أ ح ي ا ن ا يشرح كتب تصلح للمبتدئين وينزل في ا ل أ س ل و ب أ ح ي ا ن ا بما يناسب المبتدئين فحرمان المبتدئين من علم الشيخ فانه وارد لكن يستفاد منه بقدر الامكان ت ف ر غ لطلب العلم و الاستمرار في عملي وعملي اقدس ا ع ا د ه طوال إ ن كنت مضطرا إ ل ى عملك فالزم عملك ولا تنسى العلم اقتطع له م من وقتك ما يكفي واجمع بين ا ل أ م ر ي ن و إ ن كنت ب غ ن ي ة عن هذا العمل فاستغلال الوقت في العلم والعمل و ل او تنسى نصيبك من الدنيا ي ق لا هل تنصحني بحفظ ل م ولا ط أ أحفظ ن ن ي حضرت شرحه ولم أحفظ منه ولم ح ت ى ا ل آ ن أم لا بد م نصيبك حفظ ح ح ي ن ق ل ل ذ الجادة ل من ع ع ر و ف د أهل الدنيا ع ل ل م م تحفظ ت المتون ا الصغيرة. المتون الصغيرة وجاء في بيان معنى الرباني مذكور فيه عن ابن عباس الرباني الذي يربي العلم يربي الناس ب ا ل ص غ ا ر العلم قبل كباره فتحفظ الاربعين والبلوغ او المحرر او قبلهم العمده ثم بعد ذلك م ت ر ق ى إ ل ى ما هو أ و ل ى الموطا فيه أ ق و ا ل ك ث ي ر ة من أ ق و ا ل ا ل إ م ا م مالك ا ل أ خ ب ا ر المقطوعه الموقوف على التابعين م ن بعدهم ف الصحيحين أ و ل ى منه يقول في يوم ا ل ج م ع ة بعد أ ن اغتسلت لها لبست الجوارب في يوم السبت بعد المغرب قمت بتبديل الجوارب ولا أ د ر ي عندما نزعت الجوربين هل توضات أ م لا يقول الجوربين ا ل أ و ل ى هل توضات ام لا وبقيت على الجوارب ا ل ث ا ن ي ة أ ي م ن ع ل ي ه ا يقول بعد أ ن اغتسلت ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة لبست الجوارب وفي يوم السبت بعد المغرب قمت بتبديل الجوارب بدلها غير لا ما ي ب ص لك يقول في يوم السبت بعد المغرب احتمال انه ما مسح العصر ما مسح ل ا المغرب وهنا يقول في يوم السبت بعد المغرب إ ن كان مسح العصر فينتهي المسح ل ص ل ا ة العصر لا يجوز الا ن يمسح العصر السبت بقيت عليها الجوارب ا ل ث ا ن ي ة ما أ د ر ي بعدما ل لبست الجوارب ا ل ث ا ن ي ما أ د ر ي هل توضا أ و لا إ ل ى يوم ا ل أ ح د في الحادثه عشره ليلا تقريبا هذا أ ن اعلم خيش أ ب أ ن المقيم يمسح الجوارب يوم و ل ي ل ة و لكني نسيت هذا الحكم علما ب أ ن ي أ س ك ن في الرياضه ل ل د ر ا س ة ا ل ج ا م ع ي ة على كل حال لا يجوز لك أ ن تمسح أ ك ث ر من يوم و ل ي ل ة ف إ ذ ا لبستها ذ ه ة بعد اغتسالك ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة و مسحت عليها العصر تخلعها العصر يوم السبت ولا يجوز لك أ ن تزيد على ذلك ف إ ذ ا زدت فقد صليت بوضوء ناقص لم يؤذن لك بالمسح و ا ل ج و ا ر وحينئذ تعيد الوضوء و تعيد ا ل ص ل ا ة يقول رواه الطبراني معجمه باسناد عن قيس بن طلق ن على ب ي ه مرفوعا من مس ذكره فليتوضا صحه الطبراني قال و يشبه أ ن يكون طلق سمع الناس كما منسوخ هذا يؤيد القول ب أ ن مس الذكر ينقذ الوضوء يقول ا م ر أ ة حيضتها س ب ع ة أ ي ا م و لها عاده ان اذا صارت في اليوم السادس طهرت ل م د ة يوم ثم رجع إ ل ي ه ا الدم يوما او يومين طهرها في اليوم السادس إ ن كانت ترى الطهر قصها البيضه فما ي أ ت ي بعدها ليس له حكم الحيض ا و إ ن كانت لا ترى الطهر ثم ينقطع عنها الدم ثم يعود إ ل ي ه ا فما يعود إ ل ي ه ا إ ذ ا كان بنفس المواصفات م و ا ص ف ل دم الحيض من اللون و الرائحه فهو حيض و إ ل ا فلا الدم الذي ينزل من النفساء بعد ا ل أ ر ب ع ي ن يوما و ل ي ل ة بعد ا ل أ ر ب ع ي ن لا حكم له يكون ح ك م حكم ا ل ا س ت ح ا ض ة يقول ما هي ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة هي التي على ما كان عليه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و أ ص ح ا ب ه من ت ب ع النبي عليه الصلاه و السلام في أ ق و ا ل ه و أ ف ع ا ل ه على ما كان عليه عليه الصلاه و السلام هي ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة يقول ما الضابط في ا ل ح ر ك ة التي تفسد ا ل ص ل ا ة بها العلم يقول ان يتحرك ثلاث حركات في ركن واحد بطله ا ل ص ل ا ة ما حكم تفسير الصحابي تفسير الصحابي عده بعض اهل العلم من المرفوع و إ ل ا م يصرف برفعه ل أ ن ه لا يتصور أ ن يقول في كلام الله عز و جل ب ر أ ي ه مع علمه بالتشديد في ذلك لكن الواقع اشهر بخلاف ذلك و إ ن قال به الحاكم و تفسير الصحابي ل و حكم الرفع لكن أ ه ل العلم حملوا كلام الحاكم على أ س ب ا ب النزول و ع د ما في ا ل س ر ه و الصحابي رفعا فمحمولا على ا ل أ س ب ا ب و ا ل ص ح ا ب ة أ ع ر ف الناس بتفسير ا ل ق ر آ ن يقول ما حكم الحديث الذي يرويه ص ح ا ب ي كان صغير إ ذ ا روى الصغير تحمل في حال الصبا قبل البلوغ يصح تحمله إ ذ ا أ د ا ه بعد البلوغ نعم التبليغ البلوغ عند ع ا م ة اهل العلم و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للتحمل التمييز ت ح م ل يصح بعد التمييز و ا ل أ د ا ء لا بد من أ ن يكون مكلفا أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم حتى ولو قدر أ ن ه م لم يسمعوهم ن النبي صلى الله عليه وسلم لصغر أ و ل ت أ خ ر الاسلام أ و ل غ ي ب ة على التحديث فمراسل ا ل ص ح ا ب ة م ق ب و ل عند ع ا م ة أ ه ل العلم و ق ل عليها اتفاق وان خالف بذلك أ ب و إ س ح ا ق ا ل أ س ف ر ا ي ل ي أ م ا الذي أ ر س ل ه الصحابي فحكمه الواصل على الصواب إ ذ ا أ ض ا ف الصحابي الفعل إ ل ى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعزل و ا ل ق ر آ ن ينزل ذبحنا فرسا على عهد الرسول عده اهل العلم من المرفوع ل أ ن ه في وقت التنزيل و ي ن فرق بعضهم بين ما يخفى و ما لا يخفى بين ما يخفى و ما لا يخفى على أ ن قول جابر كنا نعزل و ا ل ق ر آ ن ينزل مما يخفى يقول ماذا يفهم منه و ان لم يضفه ان لم ض ف ه كنا نفعل لم يضفه إ ل ى عهد النبي عليه الصلاه و السلام ان كان يستدل بهذا القول على حكم شرعي فالذي يغلب على الظن أ ن ه يريد عصر النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ولم يصرح به ل أ ن ه بصدد الاستدلال على حكم شرعي و إ ن كان في م س أ ل ة ع ا د ي ة فالامر سهل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء قال ا ل إ م ا م يحيى رحمه الله تعالى باب ا ل م س ت ح ا ض ة عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا قالت قالت ف ا ط م ة بنت أ ب ي حبش يا رسول الله إ ن ي لا أ ط ه ر ه ا ف أ د ع و ا ل ص ل ا ة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ذلك عرق وليست ب ا ل ح ي ض ة ف إ ذ ا أ ق ب ل ت الحيضه فاترك ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصل ي عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسال عن أ م سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن أ م ر ا ه كانت تهرى قدما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أ م سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إ ل ى عدد الليالي و ا ل أ ي ا م التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أ ن يصيبها الذي أ ص ا ب ه ا فلتترك الصلاه قدر ذلك من الشهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثمر بثوب ثم لتصلي عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمه انها رات زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض وكانت تغتسل وتصلي عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن أ ن القعقاع بن حكيم وزيد بن أ س ل م أ ر س ل ا ه إ ل ى سعيد, سعيد بن المسيب ي س أ ل ه كيف تغتسل ا ل م س ت ح ا ض ة فقال تغتسل من طهر إ ل ى طهر وتتوضا لكل ص ل ا ة ف إ ن غلبها الدم ا س ت ذ ف ر ت ع ن مالك عروة عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه انه قال ليس على ا ل م س ت ح ا ض ة إ ل ا أ ن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضا بعد ذلك لكل ص ل ا ة قال مالك ا ل أ م ر عندنا أ ن ا ل م س ت ح ا ض ة إ ذ ا صلت أ ن لزوجها أ ن يصيبها وكذلك النفساء إ ذ ا بلغت أ ق ص ى ما يمسك النساء الدم ف إ ن ر أ ت الدم بعد ذلك ف إ ن ه يصيبها زوجها و إ ن م ا هي ب م ن ز ل ة م س ت ح ا ض ة قال مالك ا ل أ م ر عندنا في ا ل م س ت ح ا ض ة على حديث هشام بن ع ر و ة عن ابيه و أ ح ب ما سمعت إ ل ي في ذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك لله صلى وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله محمد وصحبه أجمعين عبده رب نبينا يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ا ل م س ت ح ا ض ة ا ل م س ت ح ا ض ة هي التي لا يرقى دم حيضتها كما قال ابن س ي د ة و قال الجوهري استمر بها الدم بعد أ ي ا م ه ا ف ا ل م س ت ح ا ض ة هي التي ينزل عليها الدم في غير وقت ا ل ع ا د ة يقول ا ل أ ز ه ر الحيض جريان دم ا ل م ر أ ة في أ و ق ا ت م ع ل و م ة يرخيه قعر الرحم بعد بلوغها و ا ل ا س ت ح ا ظ ة جريانه في غير أ و ا ن ه يسيل من عرق في أ د ن ى الرحم دون قعده ا ل أ ز ه ر ي النقل عن ابن س ي د ة في ا ل ا س ت ح ا ظ ة و ا ل م س ت ح ا ظ ة التي لا يرقى دم حيضتها والجوهري يقول ا س ت ح ي ض ة ا ل م ر أ ة أ ي استمر بها الدم بعد أ ي ا م ه ا و ا ل أ ز ه ر ي يقول الحيض جريان دم ا ل م ر أ ة في أ و ق ا ت م ع ل و م ة يرخيه قعر الرحم بعد بلوغها و ا ل ا س ت ح ا ض ة جريانه في غير أ و ا ن ه يسيل من عرق في أ د ن ى الرحم دون قعره تلاحظون النقل عن هؤلاء من المتقدمين من أ ه ل ا ل ل غ ة وتنبغي ا ل ع ن ا ي ة بهم ل أ ن ا ل م ت أ خ ر ي ن ت أ ث ر و ا بالاصطلاحات والمذاهب المتاخرين نعم ا ل م ت أ خ ر و ن من أ ه ل اللغه ة أ ت أ ث ر و ا بالمذاهب ا ل أ ص ل ي ة و ا ل ف ر ع ي ة فتجدون لمذاهبهم أ ث ر ا في كتبهم و هذه مسائل تختلف في المذاهب ف إ ذ ا ذهبت إ ل ى كتاب م ت أ خ ر لتبحث عن معنى هذه ا ل ك ل م ة في ا ل ل غ ة تجد أ ن المذهب الفقهي له أ ث ر أو ا ل عقدي ف ا ل أ و ل ى بطالب العلم أ ن يعنى بالمتقدمين وكثير من طلاب العلم ن ه ا ي ت ه م بكتب و إ ن كانت م ح س و ب ة و م ع د و د ة من كتب ا ل ل غ ة إ ل ا أ ن ه ا تخدم مذاهب بعينها كثير يكون مثلا والباحث يبحث يرجع في تعريف الفقهية المنير يخدم غريب ينبغي متجردا أراد من المصباح المسألة الأخوان أن الاصطلاحات هذا الفقه الشاف ينبغي أن يكون إذا إلى أصل أن نعم يبحثها من كتاب و متجرد أ و يجمع بين كتب تجمع المذاهب كلها ليتبين له هذه الفروق ا ل م ؤ ث ر ة ل أ ن بعض مثلا أ ر د ت تعريف الخمر و ذهبت إ ل ى ا ل م ط ر ز ي مثلا وجدت أ ث ر المذهب في تعريف الخمر مثلا و إ ن عرفته من كتب من الطرف ا ل آ خ ر الذي يختلف مع ا ل ح ن ف ي ة في ح ق ي ق ة الخمر نازعك الحنفي في التعريف فاما أ ن تذهب إ ل ى كتب المتقدمين وهو ا ل أ و ل ى ومن خير ما يرجع إ ل ي ه كتاب تهذيب ا ل ل غ ة ل ل أ ز ه ر ي جوهري في صحاحه على أ و ه ا م فيه فهو أ و ل ى من كتب ا ل م ت أ خ ر ي ن يقول حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا قالت قالت ف ا ط م ة بنت أ ب ي حبيش ا ل ق ر ش ي ة ا ل أ س د ي ة يا رسول الله إ ن ي لا أ ط ه ر أ ي لا ينقطع عنها الدم أ ف ا د ع ا ل ص ل ا ة يعني حتى ينقطع ولو مكث س ن ة سنتين ل أ ن منهن من استحيضت سبع سنين فهل تدع ا ل ص ل ا ة هذه ا ل م د ة ا ل ط و ي ل ة أ ش ك ل عليها أ ن تصلي و ا ل ص ل ا ة يطلب لها ا ل ط ه ا ر ة و نزول الدم ن ا ق ذ ل ل ط ه ا ر ة و الحائض ممنوعه من ا ل ص ل ا ة ف ل تحرم عليها أ ش ك ل عليها هذا فسال أ ف أ د ع ا ل ص ل ا ة فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ن م ا ذلك عرق عرق في أ د ن ى ا ل ر ح م ة و ليست ب ا ل ح ي ض ة يعني على اصطلاح الناس اليوم يسمونه إ ي ش نزيف نزيف انما ذلك عرق وليس ب ا ل ح ي ض ة التي تمنع من الصيام و ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا أ ق ب ل ت الحيضه فاترك ا ل ص ل ا ة وجوبا فيحرم على الحائض أ ن تصوم أ و أ ن تصلي وقت حيضها و لذا يقول ا ه العلم ولا يصحان منها بل يحرمان فاترك ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا ذهب قدرها ف إ ذ ا أ ق ب ل ت ا ل ح ي ض ة ف إ ذ ا أ ق ب ل ت ا ل ح ي ض ة فاترك ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم و صلي قدرها من إ ي ش من الوقت نعم يعني قدر ما كانت تحيض قبل ا ل ا س ت ح ا ض ة ف إ ذ ا كانت عادتها س ب ع ة أ ي ا م في وقت معلوم من الشهر إ ذ ا جاء هذا الوقت تترك ا ل ص ل ا ة و مقتضى هذا أ ن ه و لو كان لون الدم واحدا لم يتغير و هذا يحتج به من يقول أ ن ا ل م س ت ح ا ض ة تعمل ب ا ل ع ا د ة بعادتها و لا تنظر إ ل ى الدم ل أ ن ه يقول ف إ ذ ا أ ق ب ل ت إ ذ ا أ ق ب ل ت ا ل ح ي ض ة كيف ت ع ر ض ا ل ح ي ض ة إ م ا بالوقت أ و بالتمييز باللون و الرائحه و جاء ما يدل على الوقت و جاء ما يدل على التمييز و بكل منه ما قال جمع من ا ل أ ئ م ة ف إ ذ ا ذهب قدرها اي زمنها فاغسلي عنك الدم و صلي بعد ا ل ا ق ت س ا ل بعد ا ل ا ق ت س ا ل من هذه العاده ة المقدرة من ذ ه ا ل ع ا ا د ة ل م ق د ر ة و لو لم يتحدث لها أ و ل و لا آ خ ر من خلال ه و نرى في الحديث الذي يليه يقول حدثني عن مالك عن نافع ا عن سليمان بن يسار عن أ م س ل م ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ا م ر أ ة قال أ ي و ب السختياني هي ف ا ط م ة بنت أ ب ي حبيش التي في الحديث السابق ق ص ة و ا ح د ة أ ن ا م ر أ ة كانت تهراق الدماء روى الليث و غيره عن سليمان بن يسار أ ن رجلا أ خ ب ر ه عن أ م س ل م ة هنا يقول عن سليمان بن يسار عن أ م س ل م ة م ب ا ش ر ة وروى الليث عن سليمان بن يسار راويه عندنا أ ن رجل اخبره عن ام س ل م ه فهو على هذا عش منقطع قال النووي في ا ل خ ل ا ص ة حديث صحيح رواه مالك والشافعي و أ ح م د و ب و داود و ا ل ن س ا ئ ب أ س ا ن ي د على شرط البخاري ومسلم فلم يلتفت النووي إ ل ى ر و ا ي ة الليث ولا يمنع أ ن يكون سليمان رواه ب و ا س ط ة م ر ة و م ر ة بغير و ا س ط ة م ر ة رواه ب ا ل و ا س ط ة و م ر ة بغير و ا س ط ة الذي يقدح إ ذ ا لم يروه إ ل ا ب و ا س ط ة ثم أ ب ه م ا ل و ا س ط ة في طريق نعم و أ س ق ط ه ا في طريق نعم هذا يضر يؤثر لكن إ ذ ا روى الخبر بغير و ا س ط ة أ و رواه ب و ا س ط ة ثم تيسر له أ ن يصل إ ل ي ه بغير و ا س ط ة العلوم أ ط ل و ب فكونه يسقط ا ل و ا س ط ة لا ب أ س و كونه يذكر ا ل و ا س ط ة أ ح ي ا ن ا و يسقطها أ ح ي ا ن ا لا ب أ س وهذا إ ذ ا غلب على الظن ذلك ل أ ن ه لا يحكم بحكم م ض ط ر د في مثل هذا أ ن سليمان رواه بواسطه و ب غ واسطه اذا دلت القرائن على أ ن ه رواه بغير و ا س ط ة كما استروح إ ل ي ه النووي في كلامه الذي ذكرناه فالامر ليس ب ا ل م س ا ب ع د وهو ممكن يقول ممكن سليمان أ د ر ك أ م س ل م أ ن ا م ر أ ة كانت ت ه ر ق الدماء يعني من كثرته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أ م س ل م استفتت لها ب أ م ر ه ا إ ي ا ه ا يعني طلبت منها أ ن تستفتي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي الحديث السابق هي ا ل س ا ئ ل ة الحديث الذي قبله ماذا قالت نعم يا رسول الله إ ن ي لا أ ط ر أ ف ا ذ السائله فيحتمل أ ن أم ه ا أ م ر ت أ م س ل م ة أ ن ت س أ ل ثم س أ ل ت ل ت ت أ ك د س أ ل ت ل ت ت أ ك د و أ ن ه ا س أ ل ت أ و ل ا ثم نسيت ف أ م ر ت أ م س ل م ة خ ج ل ة ت س أ ل ث ا ن ي ة مثلما تقدم في ح د ي ث ع ا ل ي كنت رجلا مذائعا ف أ م ر ت المقداد وفي بعض طرقه انه س أ ل ويطلق على الامر أ ن ه س أ ئ ل اذا كلف أ ح د ي س أ ل فقد س أ ل وعلى كل حال الامر ساهل ه ل فاستفتت لها أ م س ل م ة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لتنظر ا لام ل لام الامر إ ل ى عدد الليالي و ا ل أ ي ا م التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أ ن يصيبها الذي أ ص ا ب ه ا فلتترك ا ل ص ل ا ة يعني و الصيام قدر ذلك من الشهر ف إ ذ ا خلفت ذلك فلتغتسل خلفت تلك ا ل أ ي ا م يعني تركتها وراءها نعم ف ل ت ر ت س ل ثم ل ت س ت ث ف ر تشد فرجها بثوب ثم لتصلي ثم لتصلي عندكم ياء و ل ما في ه ا نعم اللام ل ا م ي ش ي أ ت ي لام ا ل أ م ر مع الياء أ و نقول الياء نعم ل ل إ ش ب ا ع إ ن ه من يتقي و يصبر أ ل م ي أ ت ي ك و ا ل أ ن ب ا ء تنمي هذا إ ش ب ا ع في حديث ف ا ط م ة هذا بروايتيهم دليل على العمل ب ا ل ع ا د ة وهذا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ع ت ا د ة غير ا ل م ع ت ا د ة لا تخلو إ م ا أ ن تكون م م ي ز ة أ و غير م م ي ز ة ف إ ن كانت مميزه ة يعني مميزة يعني بلغت سن التمييز نعم تميز الدم تميز دم عادتها من غيره ان لم تكن م ع ت ا د ة وكانت م م ي ز ة تعمل بالتمييز ان لم تكن م ع د ا د ه ولا م م ي ز ة نعم تنظر إ ل ى ع ا د ة قريباتها لكن إ ذ ا وجد م ع ت ا د ة م م ي ز ة في الوقت نفسه يعني عادتها قبل ا ل ا س ت ح ا ض ه س ب ع ة أ ي ا م ثم جاءتها ا ل ا س ت ح ا ض ة س ت ة أ ش ه ر مثلا وفي كل شهر ي أ ت ي ه ا الدم ا ل أ س و د المنتن خ م س ة أ ي ا م مثلا هل تجلس س ب ع ة أ ي ا م باعتبار عادتها ا ل س ا ب ق ة وهي م ع ت ا د ة أ و تجلس هذه ا ل خ م س ة و ب أ س ل و ب آ خ ر او ب ع ب ا ر ة أ خ ر ى هل الان م م ق د ل والتمييز ل ع ا ا د ة آ عندنا في الحديث ا ل ع ا د ة وجاء ما يدل على اعتبار التمييز والنظر إ ل ى لون الدم ف إ ن ه أ س و د يعرف أ ن له ر ا ئ ح ة و يعرف فهل المقدم العاده والتمييز ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين ا ه ا فالحديث فيه عمل المعتاد ب ع ا د ت ه وبه قال أ ب و ح ن ي ف ة و أ ح م د و الشافعي في أ ح د قوليه سواء كانت م م ي ز ة أ و لا سواء كانت م م ي ز ة او تعمل ب ا ل ع ا د ة و مذهب مالك و أ ص ح قولي الشافعي أ ن ا ل م م ي ز ة تعمل بالتمييز و إ ن كانت غير م م ي ز ة دمها لا يتغير ف ا ل ع ا د ة ف ا ل ع ا د ة يعني ك ا ل م ب ت د ئ ة يعني ك ا ل م ب ت د ئ ة إ ذ ا تكرر ثلاثا استقرت ع ا د ت ه ا نعم لهم عندنا النصوص كلها تدل على ا ل ع ا د ة أ و التمييز أ و ترد إ ل ى النساء ف إ ن كانت م ع ت ا د ة و م م ي ز ة في الوقت نفسه فالخلاف يحصل إ ن كانت م ع ت ا د ة فقط دون تمييز ترد الى عاداتها دون ع ا د ة ترد ا ل التمييز إ ن كانت م ع ت ا د ة م م ي ز ة فالخلاف نعم للي يظهر أن ا ل ق و ة في التمييز أ ك ث ر من ا ل أ ح د ا ث ا ل ق و ة في التمييز في تمييز الدم لونه في وقت ا ل ص ح ة يعني قبل ا ل ا س ت ح ا ظ ة نعم له لون معين و ي أ ت ي هذا اللون في أ ث ن ا ء م د ة ا ل ا س ت ح ا ظ ة لا شك أ ن هذا أ ق و ى من م س أ ل ة أ ي ا م ل أ ن جريان الدم ل م د ة شهر كامل عادتها ت أ ت ي في الثلث ا ل أ و ل ن ع ما م الفرق بين الدم الذي في الثلث ا ل أ و ل إ ذ ا كان لا يتغير عن الدم الذي في الثلث الثاني يعني لولا لو وجود هذه النصوص التي ترد فيها ا ل م ر أ ة الى عادتها اختار ا ل ت ن ع م لكن التمييز شبه يقين, تميز شبه يقين. فالذي ي ت ر ج ع عندي العمل بالتمييز أ ق و ى من العمل بعاده لكن إ ذ ا لم يوجد تمييز تردي ا ل ع ا د ة والنصوص صحيحه ة وصريحة نعم. نعم. المسألة نعم ن تعدت إذا إذا ا ت ت و ق ت عادتها فلا تعتبر فلا إذا كانت في أثناء وقت العادة والمسألة مترضة في مستحاضة الدم يريد نعم. نعم. في والمسألة فلا مترضة جاري في وقت مستحاضة مسألة ص ف ر ة كدرة ولا هذا نعم ف ي ح ي اللي في、استحاضة. يجي ض استحاضة الدم جاري باستمرار صفرة وكدرة يعني الكدره و ا ل ص ف ر ة التي كانت ت أ ت ي ه ا قبل الاستحاره هذه ا ل ك د ر ة و ا ل ص ف ر ة كانت ت أ ت ي ه ا في أ ث ن ا ء م د ة الحيض أ و بعد نهايته المقصود أ ن ه ا إ ذ ا ر أ ت الطهر فلا اعتبار ب ا ل س ف ر ة و لا ك د ر ه اذا لم ترى الطهر ف ا ل ص ف ر ة و ك د ر ه حيث قولهم عطيه وش كانت ترى هذه ا ل ص ف ر ة و ك د ر ة بعد الطهر و لا قبل الطهر قبل الطهر حيث م ا و فيها ا ل ص ف ر ة و ك د ر ة لكن هذه ا ل ص ف ر ة قابل ر ؤ ي ة الطهر الحد الفاصل هو ر ؤ ي ة الطهر ف إ ذ ا وجد الطهر فما قبله معتبر وما بعده غير معتبر وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن زينب بنت أ ب ي س ل م ة الوسواس عند النساء كما يحصل في ا ل ط ه ا ر ة في الوضوء في ا ل ن ي ة وما ش ب ه ذلك ي أ ت ي هنا ا م ر أ ة منذ أ ي ا م ل ت ت ص ل و تقول انه يزيد و ينكس ا و ما ادري ش طيب أ ن ت ميزي تقول ما اتي تريد طهر تقول أ ر ا ء طهر و ج ن و ح هذه الرؤيه ماتت يعني ا م ر أ ة م ع ت ا د ة من سنين لكن سببه الوسواس ل أ ن ه تقول أ خ ش ى كفر أ ن ا كفر أ ن ت ت أ ك د بس هل هو حيض ولا ما ه حيض و ان كان حيض لا حرام تصلي ف ا ل م س أ ل ة تحتاج إ ل ى أ ن تتفقه النساء في هذا الباب لا بد أ ن يتفقه النساء في هذا الباب ل أ ن ه مثل ما ذكرنا سابقا أ ن الاحتياط فيه صعب ما يمكن الاحتياط فيه ان صلت في وقت ا ل ع ا د ة ارتكبت محرم وان تركت ا ل ص ل ا ة في وقت الطهر فالامر أ ع ظ م يقول حدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن زينب بنت أ ب ي س ل م ة أ ن ه ا ر أ ت زينب بنت ج ح ش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي بنات جحش مبتليات ثلاثه زينب التي هي ام المؤمنين رضي الله عنها و كانت تحت زيد ثم ا ح ا ر ث فلما قضى نعم زيد منها وطرا زوجناك و لم تكن في يوم من ا ل أ ي ا م تحت عبد الرحمن بن عوف هذه و ا ح د ة ا ل ث ا ن ي ة أ م ح ب ي ب ة زينب هذه كان اسمها بره فغيره النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م إ ل ى زينب ا ل ث ا ن ي ة أ م ح ب ي ب ة هي زوج عبد الرحمن بن عوف وهذه ك ن ي ة ولا يبعد أ ن يكون اسمها أ ي ض ا زينه زينه ل أ ن الاسم الثاني طارئ ب ا ل ن س ب ة ل ا ق ت ه ا والثالثه حمنا وهي ز و ج ط ل ح ة بن عبيد الله احتمال لكنها بلا شك ز و ج ة عبد الطلحه بن عبيد الله وكلهن مبتليات الاستحابه انها رات زينه و ا ن ت جحشن التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي كانت تغتسل ت ل و ص يعني ي إ ذ ا ذهبت أ و إ ذ ا ذهب وقت عادتها ذهبت حيضتها تغتسل وتصلي ثم قال وحدثني ما عن مالك عن سمي مولاه ب ي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أ ن القعقاع بن حكيم ا الكناني و زيد بن أ س ل م أ ر س ل ا ه إ ل ى سعيد بن المسيب ي س أ ل و ا كيف تغتسل ا ل م س ت ح ا ض ة فقال تغتسل من طهر إ ل ى طهر يعني إ ذ ا ذهبت عادتها اغتسلت وما عدا ذلك فلا تغتسل تغتسل من طهر إ ل ى طهر بالمهمله طهر من الرواه من رواه من ظهر إ ل ى ظهر بالضاء المشابه يعني تغتسل م ر ة و ا ح د ة في اليوم م ن ع تغتسل من طه ر إ ل ى طهر يعني إ ذ ا ذهبت ح ي ض ت و ا غ ت س ل ت و م ع ذلك لا يلزمها أ ن تغتسل بل تتوضا لكل ص ل ا ة تتوضا لكل ص ل ا ة تتوضا لكل ص ل ا ة كغيرها ممن حدثه دائم كمن به س ل س ث بول س ل ا ريح مثلا من به جرح لا يرقى على كل حال تتوضا لكل ص ل ا ة وجوبا عند ا ل أ ك ث ر وجوبا عند ا ل أ ك ث ر و قال بعضهم استحبابا و لا يجب إ ل ا بحدث و هذا فرغ عن ما تقدمت ا ل إ ش ا ر ة إ ل ي ه و هو أ ن مثل هذه ا ل ط ه ا ر ة هل هي ر ا ف ع ة او م ب ي ح ة فمن قال تتوضا وجوبا بناء على أ ن هذه ا ل ط ه ا ر ة لا ترفع الحدث بل تبيح الصلاة. الصلاة. ومن قال استحبابا قال ان ا ل ط ه ا ر ة ترفع الحدث و الوضوء لا يجب إ ل ا بحادث حدث جديد قول ا ل ل ك ث ر ا ح و ا ط تغتسل وجوبا ف إ ن غلبها الدم استثفرت لكل ص ل ا ة نعم وضوء وضوء لكل ص ل ا ة أ م ا الاغتسال إ ذ ا ذهبت ح ي ض ت إ ذ ا ذهبت وقتها أ و تمييزها على على ما تقدم تغتسل ثم بعد ذلك ت ت و ض أ لكل ص ل ا ة نعم. نعم علشان ي ش يبين قطعنا ل ت م و لو قيل بوجوب الاغتسال لكل ص ل ا ة نعم قيل يتجه الجمله اما س ا ل ة الوضوء كغيرها من ا ل أ ص ح هنا يقول أ ح م د و إ س ح ا ق إن ان غ ت ت س ل لكل فرض فهو أحوط إ اغتسلت لكل فرض فهو أ ح و ط و قد ورد في بعض ا ل ر و ا ء ا غ ت س ل لكل ص ل ا ة لكن الصواب توضائي لكل ص ل ا ة ا ل أ م ر به بالوضوء لا بالغسل يقول وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن ه قال ليس على ا ل م س ت ح ا ض ة إ ل ا أ ن تغتسل غسلا واحدا يعني عند انقضاء م د ة حيضها غسلا واحدا ل أ ن ه المامور به ثم ت ت و ض أ بعد ذلك لكل ص ل ا ة و ج و ب ا عند الجمهور واستحبابا عند مالك مالك ر أ ى أ ن ه يرفع قال يحيى قال مالك ا ل أ م ر عندنا أ ن ا ل م س ت ح ا ض ة إ ذ ا صلت قال يحيى قال مالك ا ل أ م ر عندنا أ ن ا ل م س ت ح ا ض ة إ ذ ا صلت أ ن لزوجها يصيبه ان لزوجها يصيبه وبهذا قال الجمهور وفي البخاري عن ابن عباس لزوجها أ ن يصيبها إ ذ ا صلت ا ل ص ل ا ة أ ع ظ م الصلاه اعظم وكذلك النفس ل أ ن ه لو منع من منها زوجها لحصل الضرر والعنت و ا ل م ش ق ة لطول ا ل م د ة بخلاف الحائض التي تنقضي مدتها ب ا ل أ س ب و ع أ و أ ق ل أ و أ ك ث ر بقليل مثل هذا لا يتضرر و كذلك النفس إ ذ اذا بلغت النساء الدم أقصى ما يمسك إ بلغت أ ق ص ى ما يمسك النساء الدم و أ ق ص ا ه عند مالك ستون يوما و قال ا ل أ ك ث ر أ ر ب ع و ن يوما و هو المرجح ف إ ن ر أ ت الدم بعد ذلك ف إ ن ه يصيبها زوجها يعني بعد انقضاء م د ة النفاس وكل على مذهبه مالك الستين و الجمهور على ا ل أ ر ب ع ي ن إ ذ ا ر أ ت الدم بعد ا ل أ ر ب ع ي ن عند الجمهور ف إ ن ه في حكم الاستحاظه ما, ما لم يصادف وقت عاده فان لزوجه ان يصيبها ل أ ن ه ا في حكم ا ل م س ت ح ا ظ ة قال يحيى قال مالك ا ل أ م ر عندنا في ا ل م س ت ح ا ض ة على حديث هشام ا ل ع ر و ة عن أ ب ي ه ا ل أ م ر عندنا في ا ل م س ت ح ا ض ة على حديث هشام ا ل ع ر و ة عن أ ب ي ه وهو أ ح ب ما سمعت إ ل ي في ذلك يعني ليس عليها إ ل ا أ ن ت ق ت س ل رسلا و ا ح د ة لذا انقضت عادتها ثم ت ت و ض أ لكل ص ل ا ة ابن حجر في فتح الباري عد المستحاضات في عهد النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من الصحابيات وصل العدد إ ل ى ع ش ر بنات جحش الثلاث و ف ا ط م ة ب ن ت أ ب ي حبيش و س و د ة بنت ز م ع ة و أ م س ل م ة و أ س م ا ء بنت عميس و س ه ل ة بنت سهيل و أ س م ا ء بنت مرثد و ب ا د ي ة بنت غيلان ع ش ر ثلاث بنات جحش الثلاث و ف ا ط م ة بنت أ ب ي حبيش و س و د ة و أ م س ل م ة يعني ثلاث من نساء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ س م ا ء م ن عميس و كانت تحت قبله جعفر جعفر ثم أ ب ي بكر ثم علي رضي الله عنه ج م ي ل و سهله بنت سهيل و أ س م ا ء بنت مرثد و بادي بنت غيلان عشر على كل حال هو حدث و ا ل ط ه ا ر ة هذه من حدث و و ض و ء ه ا التي ت و ض ا لا يرفع الحدث و لو رفع الحدث لقلنا أ ن ه لا يلزم ان تتوضا لكل ص ل ا ة ما لم تحدث بحدث آ خ ر هو إ ذ ا خرج من مخرجه نقض بلا شك لكن إ ذ ا خرج من غير المخرج من غير ا ل مخرج السبيلين من البدن نعم هل ينقض او لا ينقض هذا محل الخلاف و يخرج من غير على كل حال ذكرنا الخلاف سابقا كما هو معروف و دو و في ز ي ا د ة عرفنا أ ن مالك لا يرى وجوب الوضوء من كل لكل ص ل ا ة إ ن م ا يصحب ذلك استحبال فعلى هذا يوجه كلامه و توضا ل كل ص ل ا ة استحبال المقصود أ ن إ ذ ا مر عليها أ ك ث ر وقت ف أ ك ث ر لا بد ان تتوضا يقول في تنوير الحواليك عن القاضي يونس بن مغيث في كتابه الموعب في شرح المغطى أ ن بنات ج ح كل و ا ح د ة منهن اسمها زينب زينب زينب الكبرى زينب الوسطى زينب الصغر نعم فناس شحص كل واحد منهن اسمها زينب ولقب احداهن ح م ن ة و كنيه ا ل أ خ ر ى أ م ح ب ي ب ة نعم هذا ما ب ي ش ك ا ر مثلما ذكرنا سابقا إن حتى لو لم يكن هذه التسميات م و ج و د ة فلا يمنع ان تكون أ م ح ب ي ب ة اسمها زينب ل أ ن زينب كان اسمها بره هذا يقول أن يذكر عن أ ب ي ه أ ن ه يصلي الصلوات الخمس و يصوم و يصلي ص ل ا ة الليل و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن عنده م ش ك ل ة يقول هي أ ن اي شيء يريد أ ن يعمل يستشير ساحر صلى الله ا ل ع ا ف ي ة كيف نتعامل معه كان يستشيره يبني, ع... يبني على ذلك أ ن ه ي ص د ق صلى ا ل ل ه ا ل ع ا ف ي ة و إ ذ ا كان مجرد الذهاب الى الساحر لم تقبل صلاته اربعين يوما و من صدق, صدق الساحر, الساحر كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ه كيف نتعامل معه ي ن ص ف إ ن امتثل و إ ل ا فيهجر و يترك يقول و ي أ خ ذ مني النقود ليعمل على ما يريد الساحر لا توافق على دفع النقود إ ل ي ه بل امتنع هلا نعم امنعه من مالك ليرتدع و يزدجع و لا يجوز لك أ ن تعينه على مثل هذا العمل أ ن ت بدفعك المال إ ل ي ه عون له والله جل وعلا يقول تعاونوا على البر و ا ل ت ق و ى ولا تعاونوا عليهم العدوان وهذا من أ ع ظ م ا ل إ ث م ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة الهجر الهجر لمثل هذا إ ذ ا لم ي ر ت د فلا بد و ج ض ر ر م ت ح د ي ومجالستهم يقول من قرقول يقول هذا لا يقبل ويرتبط إ ل ي ه لانه من س م ع الا من هذا الوجه و أ ه ل ا ل م ع ر ف ة بهذا ا ل ش أ ن لا يثبتونه و إ ن م ا حمل عليه من قاله انه عش لا ينسب الى مالك وهم على كل حال وليس ب ا ل م س ت ب ع ا ت ان تكون ا ل أ س م ا ء ث ل ا ث ة ويتميز إ ح د ا ه ن باللقب و ا ل ث ا ن ي ة ب ا ل ك ن ي ة أ و بالوصف الصغرى والكبرى والوسطى على كل حال أ م ر سهل ما هم معضل هذا ا ب ن قرقول له كتاب النفيس في غ ر ي ب الصحيحين و ا ل م و ط ا اسمه مطالع الانوار、سم. باب ما جاء في ب و ل الصبي عن مالك عن هشام بن عروه عن أ ب ي عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء, فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فاتبعه إ ي ا ه عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن, عبد الله بن عتبه بن مسعود أ ن ام قيس بنت م ح ص ن أ ن ه ا أ ت ت بابن الله صغير لم ي أ ك ل الطعام إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ج ل س ه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسل يقول رحمه الله تعالى جاء في الصبي الصبي يجمع على صبيان أي في بول أو المؤلف الله تعالى باب ما جاء ما رحمه حكمه ما حكمه على جاء في حكمه حدثني يحيى عن مالك عن ش ا م عروه عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا قالت ا ت ي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فبال على ثوبه الضمير يعود على ثوب من في ثوبه ثوب النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م وعلى ثوب الصبي نفسه نعم يقول ابن ش ع ب ا ن من كبار ا ل م ا ل ك ي ة الضمير يعود على الصبي فالصبي بال على ثوبه ثوب نفسه لكن هذا قول الغريب و الصواب أ ن ه بال على ثوب النبي عليه الصلاه و السلام ا ت ي رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصبي و ي أ ت ي في الحديث الذي يليه لم ياكل الطعام و وصف مؤثر لا بد منه فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاتبعه اياه اتبعه ب إ س ك ا ن المثنات أ ي أ ت ب ع رسول الله صلى الله عليه و سلم البول الذي على الثوب الماء يصبه عليه زاد مسلم ف أ ت ب ع ه و لم يغسله فأتبعه و ل م ي غ س ل ه و س ي أ ت ي في الحديث اللاحق التصريح ب أ ن ه نضحه و لم يغسله الحديث الذي يليه يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الله بن ع ت ب ة بن مسعود عن أ م قيس قال ابن عبد البر اسمها ج ذ ا م ة و قال السهيلي اسمها آ م ن ة و هي أ خ ت ع ك ا ش ة بن محصن الذي اشتهر بحديث سبعين أ ل ف ا بنت محصنه الاسديه ة اتت بابن لها صغير يقول بن الحجر لما ق ف على اسمه لم ي أ ك ل الطعام و المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه و التمر الذي يحنك به و الدواء و نحوه بعد ذلك لا يستقل به إ ذ ا كان يعطى مع اللبن شيء يسير لا يغنيه عن اللبن يلعق عسل أ و يمرسل أ و تمر أ وما اشبه ذلك لكنه لا يغنيه عن اللبن فهو داخل فيما يدل عليه الحديث من ح ك م لم ي أ ك ل الطعام إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ج ل س ه فاجلسه في بعض الروايات أ ن ه ج ا ء به ليحنك يوم ولادته ف أ ج ل س ه ا ش معنى أ ج ل س ه يجلس يعني وضعه وضعه ل أ ن ه في يوم ولادته لا يجلس في حجره فبال على ثوبه أ ي ثوب النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وسبق ذكرنا قول ابن شعبان من ا ل م ا ل ك ي نعم إيه لكن وش ا ل ف ا ئ د ة من يعني الداعي إ ل ى غسل الثوب المقصود أ ن ه الغسل والرش إ ن م ا يطالب به ا ل م ك ل ف ل ل ص ل ا ة يعني لو استمر الصبي مثونا ب جسوش يضر على كل حال المقصود ثوب النبي عليه الصلاه و السلام سواء قلنا بهذا أ و ذاك فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بماء فنضحه و لم يغسل و لعندنا ا صبي هل تلحق به ا ل ص ب ي ة و هو صبي هل يلحق به الكبير يعني هل تلحق ا ل أ ن ث ى بالذكر و هل يلحق الكبير بالصغير النص في الصبي وهو الذكر الصغير والوصف لم ي أ ك ل الطعام معتبر و أ خ ر ج ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ص ح ا ب السنن إ ل ى ا ل ن س ا ء باسناد صحيح عن علي رضي الله عنه مرفوعا ينضح بول الغلام ويغسل بول ا ل ج ا ر ي ة ولو شاهد من حديث ل ب ا ب ة بنت الحارث اخرجه احمد بن ماجه و ص ح ا ب بن قزيمه وغيره ومن حديث أ ب ي السمح عند ابي داود و ا ل ن س ا ء وصححه ا ابن خ ز ي م ة أ ي ض ا فالفرق ثابت يعني ت ن ص ي ص على التفريق بين الذكر و الانثى ثابت التفريق بين الكبير و الصغير أ ي ض ا يدل عليه قوله لم ي أ ك ل الطعام و الوصف بكونه صبي و إ ن قال بعضهم يرش من بول الذكر كبيرا كان أ و صغيرا و منهم من نظر إ ل ى السن فقال يرش من بول الصغير ذكرا كان أ و أ ن ث ى لكن النص وارد في الصبي من الذكور الصغير من الذكور الذي لم ي أ ك ل الطعام ففي الحديث فوائد ع ظ ي م ة هذا الصبي ج ئ به ليحنكه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و التحنيك تحنيك حصل منه عليه الصلاه و السلام م ر ا ر يحضر ا ل ص ح ا ب ة و أ و ل ا د ه م للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ل ح ن ك ه م و الشراح يقولون فيه م ش ر و ع ي ة ح ض ا ر الصبيان لاهل الخير و الفضل من أ ج ل تحنيكهم من أ ج ل التبرك بهم لكن هذا القول ليس بصحيح اولا مثل هذا أ و التبرك خاص ممن جعل الله فيه ا ل ب ر ك ة و هو النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و لذا لا يعرف أ ن أ ح د ا من ا ل ص ح ا ب ة أ ح ض ر ولده لابي بكر مثلا ليحنكه أ و لعمر ما ش ب ه ذلك إ ن كان هذا التحنيك ينفع الصبي من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ط ب ي ة يتولاه من يتولاه نعم يتولاه من يتولاه نعم ليس بشكل الا إ ذ ا كان من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ط ب ي ة نافع فلا يلزم من يتولاه عن الصلاح لا لا يلزم إ ن كان القصد به التبرك فهو خاص بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فيه الندب إ ل ى حسن ا ل م ع ا ش ر ة و التواضع و الرفق بالصغار و فيه أ ي ض ا الفرق بين بول الغلام و ا ل ج ا ر ي ة كما ذكرنا فيرش من بول الغلام و يغسل من بول ا ل ج ا ر ي ة و في ا ل م س أ ل ة أ ق و ا ل اصحها ما ذكر و هو قول علي و عطاء و الحسن و الزهري و أ ح م د و إ س ح ا ق و غيرهم وهو المصحح ا ل م ر ج ع عند ا ل ش ا ف ع ي ة والثاني النضح فيهما يعني في الذكر و ا ل أ ن ث ى و به قال ا ل أ و ز ا ع ي و حكي عن مالك والشافعي حكي عن مالك والشافعي يعني ملحظ هذا القول بغض النظر عن النصوص التي ذكرناها و فيها التفريق بين الذكر و ا ل أ ن ث ى يعني من خلال نصوص الباب و فيها التنصيص على العله ة لم يأكل الطعام ك ن م ش م و ا من هذه ا ل ع ل ة أ ن الطعام له أ ث ر في البول و إ ذ ا كان التخفيف الوارد في الحديث من أ ث ر الطعام فلا فرق بين الذكر و ا ل أ ن ث ى نعم اذا كان هذا التخفيف بسبب الطعام لم ي أ ك ل الطعام إ ذ ن ا ل أ ن ث ى مثلا اذا لم ت أ ك ل الطعام لكن النصوص التي سقناها من حديث علي رضي الله عنه ل ب ا ب ة بنت الحارث السمك كلها تفرق بالنص بين الذكر و المثال و كلهم مصحح و القول الثالث هما سواء في وجوب الغسل و به قال الحنفيه ة و المعروف عند ا ل م ا ل ك ي ة هنا يقول قال محمد بن الحسن قد جاءت ر خ ص ة في بول إ ذ ا كان لم ي أ ك ل الطعام و أ م ر بغسل الجار و غسلهما جميعا أ ح ب إ ل ي ن ا ثالثهما سواء في وجوب الغسل و به قال ا ل ح ن ف ي ة يقول غسلهما جميعا أ ح ب إ ل ي ن ا و هو قول أ ب ي ح ن ي ف ة قالوا بهذا ن أ خ ذ نتبعه إ ي ا ه غسلا حتى نقيه نعم و هو قول أ ب ي حنيفه على كل حال إ ذ ا جاء نهر الله بطل نهر معقل النصوص ص ح ي ح ة و ص ر ي ح ة و لسنا ب ح ا ج ة إ ل ى أ ق و ا ل تخالف هذه النصوص مع أ ن هؤلاء ائمه كبار يعني لا احد يتطاول عليهم لمجرد قول مرجوح أ و ل ر أ ي ر أ و ه هم أ ئ م ة مجتهدون إ ن أ ص ا ب و ا فلهم أ ج ر ا ن و إ ن أ خ ط أ و ا فلهم اجر واحد بول الصبي مع كونه ينضح ما جاء من النصوص في التخفيف في تطهيره هل في ذلك ما يدل على طهارته هو نجس على كل حال لكنها ن ج ا س ة م خ ف ف ة يكفي فيها ا ل نضحك المذي ولا يفهم من حديثي الباب طهارته وسبب التفريق بين بول الصبي و بول ا ل ص ب ي ة ما ذ ك ر و ا بعضهم أ ن الناس أ و أن النفوس تتعلق بالصبي أ ك ث ر من تعلقها ب ا ل ص ب ي ة فيكثر حمل الصبي و يشق التحرر من بولي. هذا قول م ن م ن قال أ ن بول الصبي ينتشر ويشق غسل جميع البدن من الثوب من أ ج ل ه بينما بول الصبيه لا ينتشر موضعه واحد فغسله متيسر على كل حال هذه ع ل ى ا ل م س ت ن ب ط ة و ا ل ع ب ر ة بالنص النص أ ن نفحص له الرش وجاء التصريح به يرش من بول الغلام نعم باب ما جاء في البول قائما وغيره عن مالك عن يحيى بن سعيد إن انه قال دخل اعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ت ر ك و ه فتركوه فبال ثم أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال ر أ ي ت عبد الله بن عمر يبول قائما وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه اثر فقال بلغني ان بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وانا احب ان اغسل الفرج من البول يقول في وغيره قائما البول هو الله تعالى رحمه حدثني ما باب جاء ا ل ي م ن ي وقيل ذو الخويصره التميمي ر أ س الخوارج من الذي قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعدل قال بعضهم عيينه و بن حصن وقيل ا ل أ ق ر ع بن حابس على كل حال هي أ ق و ا ل وجاءت بعض ا ل آ ث ا ر التي يمكن تفسير المبهم بها مع أ ن بقاءه مبهم ا أ و ل ا سترا عليه جاء دخل اعرابي هذا الاعرابي روى الترمذي من طريق ابن عيينه و في أ و ل ه أ ن ه دخل المسجد فصلى ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أ ح د فقال النبي عليه الصلاه والسلام لقد تحجرت واسعا فلم يلبث أ ن ب ا ل في المسجد هذه ا ل ر و ا ي ة تدل على أ ن ه لما دخل صلى ثم قال ما قال اللهم ارحمني ومحمدا وكل هذا قبل البوم ثم يلبث أ ن ب ا ل هذه ا ل ر و ا ي ة لكن المناسب لقوله اللهم ر ح م ن ي و م ح م د أ ن يكون قبل البول ل بعده بعد البول المناسب أ ن يكون بعد البول لما قام إ ل ي ه ا ل ص ح ا ب ة وكادوا أ ن يهموا به وزجروه ا ل ن ب ي عليه الصلاه والسلام يقول دعوه دعوه ت ر ك و ه يناسب أ ن يقول اللهم ر ح م ن ي و م ح م د لكن ر و ا ي ة الترمذي على كل حال هي م ق د م ة على مجرد التوجيه و إ ن كان المعنى واضح دخل اعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به هل بال قائما او قائدا هذا الرجل ل أ ن ت ر ج م ب ه ما جاء في البول قائما الحديث ما ليس فيه ص ر ا ح ة د ل ا ل ة ص ر ي ح ة فكشف ي فكشف يعني العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب دخل فكشف يعني لو كان دخل فجلس ثم كشف واضح يعني لو قيل ثم كشف يعني في ف ر ص ة في وقت أن يجلس وكذا يعني العطف بالفاء يشم منه و إ ن كان ليس بصريح أ ن ه بال ق ا ئ م ل أ ن ه تقتضي التعقيب لكن لو قال ثم كشف عرفنا أ ن ه صار في م د ة بعد دخوله على كل حال في البول قائما ل حديث ح ذ ي ف ة عند ا ل س ب ع ة من فعله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا إ ش ك ا ل فيه و س ي أ ت ي ذكره إ ن شاء الله تعالى فكشف عن فرجه ليبول فصاح عن الناس ليبول به زجر له حتى على ا ل صوت ارتفع وفي ر و ا ي ة فزجر ه ا ل نس ا وخرا أ فتناول ه ا ل نس ا ل ت ن ا و ل و ا ب الكلام وشددو ا علي ه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه لا شك انه فعل م ن ك ر فعل م ن ك ن وشترك ا الجميع في ا ل إ ن ك ا ر علي ه ا ش ت ر ك الجميع في ا لنكاري إ ع ل ه امتثالاً لقوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من راى منكم منكرا فليغيره ي د و لذا ما أ ن ك ر عليهم إ ل ا من ج ه ة يعني ما أ ن ك ر عليهم أ ن ه م أ ن ك ر و ا أ ن ك ر عليهم لما يترتب على هذا ا ل إ ن ك ا ر من منكر اعظم أ منه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اتركوه يعني اتركوه يبول يعني لئلا يؤدي قطع البول إ ل ى ضرر كبير يحصل له و قد يغلبه البول قبل الخروج من المسجد فيؤدي إ ل ى انتشار ا ل ن ج ا س ة و توسع رقعتها اتركوه فتركوه فبالا في المسجد يعني أ ك م ل البول ثم أ م ر رسول الله صلى الله عليه و سلم لان ا ل ع ب ا ر ة فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال اتركوه فتركوه فبال يعني ظاهر هذا السياق أ ن ه لم يبل و بعد أ د ر ك و ه قبل أ ن يبني فقال النبي صلى الله عليه و سلم اتركوه يبني لكن الروايات ا ل أ خ ر ى تدل على أ ن ه م أ ن ك ر و ا عليه بعد أ ن باشر البول ل أ ن ه لون ل يباشر البول ما فيه اثر مترتب على الانكار نعم ليس فيه أ ث ر مترتب على الانكار لكن لما باشر البول يترك أ م ا قبل أ ن يباشر لا يترك نعم ما هم من أ ج ل ا ل ع و ر ة إ ن ك ا ر بنصب على أ ن ه بال بالمسكنه ف بعض الروايات باشر、بول. فبال ثم أ م ر رسول الله صلى الله عليه و سلم لما انتهى الرجل من بوله بذنوب د ل و م ل أ من الماء فصب في ر و ا ي ة ف أ ه ر ي ق على ذلك المكان ثم قال ع ن عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ميسرين س ن إنما بعثتم م ي ولم تبعثوا محسرين هم ما ج ا ء و ا بشيء يعني في بادئ ا ل أ م ر أ ن ك ر و ا م ن ك ر و ا و إ ن ك ا ر المنكر واجب لكن اعتبار ا ل أ ث ر المترتب على هذا ا ل إ ن ك ا ر من منكر أ ع ظ م منه اتجه ا ل أ م ر بتركه و هذه ق ا ع د ة إ ن ك ا ر المنكر واجب باليد مع ا ل ا س ت ط ا ع ة أ و باللسان مع عدمها أ و بالقلب مع عدم ا س ت ط ا ع ة ا ل إ ن ك ا ر باللسان هذا هو ا ل أ ص ل هذا هو ا ل أ ص ل لكن إ ذ ا كان يترتب على هذا ا ل إ ن ك ا ر منكر أ ع ظ م منه ف إ ن ه حينئذ عاد على حسب ا ل أ ث ر المترتب عليه أ ح ي ا ن ا قد يصل إ ل ى درجه ت ح ر ي م على حسب ا ل أ ث ر المترتب عليه إ ذ ا كان ينكر المنكر بيده ب أ ع ظ م ما م يستحقه مرتكب شخص فعل منكر محرم لكن ضربه ضربا أ ك ث ر مما يستحق لا يفلفله إ ذ ا كان الضرر المترتب على ا ل إ ن ك ا ر متعد للمنكر وغيره أ ي ض ا لا يجوز إ ذ ا كان الضرر ا ل أ ث ر المرتب المترتب على ا ل إ ن ك ا ر لازم للشخص نفسه للمنكر ف ا ل م س أ ل ة د ا ئ ر ة بين ع ز ي م ة و ر خ ص ة له أ ن ي ت ر خ ص ما دام يوجد ضرر و ان ارتكب ا ل ع ز ي م ة ف ا ل أ م ر إ ل ي ه ف إ ن م ا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فالرفق الرفق ا ل ر ف ق ما دخل بشيء إ ل ا زانه والخبر مرسل عند ا ل إ م ا م رحمه الله تعالى ل أ ن ه يروي ان يحيى ب ن سعيد ي ح ي ى ب ن سعيد يروي ق ص ة لم يشهدها وهو موصول عند ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى من طريق عبدان عن عبد الله عبدان اسمه إ ي ش نعم عبد الله بن عثمان ا ل ع ت ك عن عبد الله بن إ ي ش بن المبارك قال أ خ ب ر ن ي يحيى بن سعيد قال سمعت ه أ ن س بن مالك و ر و ه أ ي ض ا من طريق خالد وسليمان بن بلال عن يحيى م خ ر ج م و ص و ل من طرق عند ا ل إ م ا م البخاري وغيره فالحديث صحيح وفي الحديث ارتكاب أ خ ف الضررين وتحصيل أ ع ظ م المصلحتين وفيه ا ل م ب ا د ر ة إ ل ى إ ز ا ل ة المفاسد عند زوال المانع ل أ ن ه مجرد ما ن ت ه ى صبوا عليها م ا فهنا م ب ا د ر ة إ ل ى إ ز ا ل ة ا ل م ف س د ة عند زوال المانع وفيه تعيين الماء ل إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة و أ ن ه لا يشترط حفر ا ل أ ر ض ولا نقل تربتها مجرد ما يصب عليها الماء يطهر وفيه أ ن مسألة أو أن غ س ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ا ل و ا ق ع ة على الارض ط ا ه ر ة لو قيل بنجاستها لقلنا انه مجرد صب الماء ل ي تتوسع ر ق ع ة ا ل ن ج ا س ة لكن ا ل غ س ا ل ة ط ا ه ر ة وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إ ذ ا لم يكن فعله على ج ه ة العناد و ا ل إ ص ر ا ر و إ ذ ا عرف أ ن ه فعل ذلك على ج ه ة العناد و ا ل إ ص ر ا ر ف إ ن ه يعاقب العقاب المناسب يعني وجد في مسجد من المساجد المصاحف ن س ا الله ا ل س ل ا م والعافيه كلها م ف ت و ح ة وقد مر عليها شخص و مال عليها قال مثل هذا يرفق بالجاهل لا ليس من هذا النوع ابدا ب د على كل حال لا اذا حقق معه عرف القصد والهدف ا ل ل ه المستعان يلقى اجزاء ا ل م ن ا س ب والشرع لن يضيق بالحكم المناسب له م والأصل, والاصل التراب والسجاد يعني يكرر عليه غسل الصب ا ل ماء و يفرك ل أ ن ه يتشرب أ ك ث ر فيه ر أ ف ة النبي صلى الله عليه و سلم و حسن خلقه و فيه أ ي ض ا تعظيم المساجد و أ ن ه ا إ ن م ا بنيت للذكر و ا ل ص ل ا ة وتنزيها عن ا ل أ ق د ا ر يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أ ن ه قال ر أ ي ت عبد الله بن عمر يقول قائما ل أ ن مذهبه جواز ذلك بلا كراهه و بذلك قال أ ب و ه زيد بن ثابت سعيد بن المسي و ا ل ن سيلين و النخعي و أ ح م د و حديث ح ل ي ف ة السبعه ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انتهى إ ل ى ص ب ا ط ة قوم فبال قائما استدل بها ا ل ع ل م على جواز البول قائما شريطه أ ن يستتر و ي أ م ن الرشاش أ ن لا يرتد ي ل ه بول لا بد أ ن يستتر ل أ ن تنكشف عورته امام الناس ولا بد أ ن ي أ م ن الرشاش ف إ ذ ا تحقق الشرطان جاز البول ق ا ئ م ا و لو فرض ثبوته عنها هذا حسب علمها لكن ح ذ ي ف ة ر أ ى و حفظ ق ص ة م ع ر و ف ة و كرهه تنزيها أ ك ث ر العلماء كراهه تنزيه و أ ج ا ب و ا عن حديث ح ذ ي ف ة أ ن ه لم يجد عليه ا ل ص ل ا ة و السلام مكانا يصلح للقعود بعضهم قال ان هذا سببه وجع كان بمابضه باطن ا ل ر ك ب ة و منهم من يقول أ ن العرب تستشفي بالبول قائما من وجع ا ل س ل ب على كل حال هذه علل م س ت ن ب ط ة والحديث نص في الجواز فلا داعي للتضييق وما في شك أ ن الجلوس أ س ت ر ويغلب على الظن أ ن ه ما يرتد إ ل ى بوله ولا لشاشه نعم لكن فعله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لبيان الجواز ولا يمنع انه إ ذ ا فعل ش ي ء لبيان الجواز أ ن يكون غيره أ ك م ل منه و أ ف ض ل قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أ ث ر يعني لو وجه هذا السؤال لطالب في الابتدائي نمالك نجم السنن إ م ا م دار الهجره إ م ا م دار الهجره إ م ا م متبوع صاحب سنه أ ث ر لو سئل أ ص غ ر طلاب العلم هذا السؤال عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أ ث ر ماذا يقول وماذا قال مالك رحمه الله بلغني أ ن بعض من مضى كانوا ي ت و ض ع و ن من ا ل غ ا ي أي شيء بلغني شدل على بعض من مضى كانوا من وأنا أحب أن من ك ا ن و انا ي ت و و ض ع من ل غ احب ي وأنا أ أ ن أ غ س ل الفرج من البول أ ي ض ا يعني و إ ن جاز بالحجر يعني ع ب ا ر ة عبارة تدل على ورع و حفظ عنه أ ن ه سئل عن اربعين م س أ ل ة و أ ج ا ب عن أ ر ب ع أ و ثمان أ ك ث ر ما قيل وقال في الباقي لا أ ع ل م والسائل يقول له مالك مالك م م دار ا ل ه ج ر ة وقد جاءه م بعيد قال اذهب ا ل العراق وقل له من مالك قل لا أ د ر ي و أ ح د الطلاب و صغارهم يستنكف و يستكبر ان ي ق ل لا أ د ر ي والله المستعان نعم هذا السواك عشان ما ت أ خ ر سلام عليكم باب ما جاء في السواك عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ج م ع ة من الجمع يا معشر المسلمين إ ن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أ ن يمس منه عليكم بالسواك عن مالك عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أ ن اشق على أ م ت ي لامرتهم بالسواك عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ه قال لولا أ ن يشق على أ م ت ه لامرهم بالسواك مع كل و ب ببما و يقول المؤلف رحمه الله تعالى رحمه ج ا ا ء ل س و ا ك والسواك بكسر الصين على ا ل أ ف ص ح مذكر وقيل مؤنث و أ ن ك ر ه ا ل أ ز ه ر ي مشتق من ساكه إ ذ ا دلك أ و من قولهم جاءت الابل تتساوك يعني من الهزال تتمايل ويطلق على الفعل التسوك ذ ي هو ا ل ويطلق أ ي ض ا على ا ل آ ل ة التي العود و ج م ر السواك سوك بواو و ا ح د ة م ض م و م ة يقول حدثني يحيى عمالك عن, عن ابن شهاب عن ابن السباق عبيد ا بن السباق المدني من ثقات التابعين أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم ج م ع ة بضم الميم ج م ع ة ل غ ة الحجازيين وفتحها لغه تميم ج م ع ة ك ه م ز ة و ل م ز ة و إ س ك ا ن ه ا ل غ ة ل غ ة عقيل وبها ق ر أ ا ل أ ع م ش إ س ك ا ن ه ا إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة في ج م ع ة ب ي و م ج م ع ة من الجمع الجمع ة جمع ج م ع ة يا معشر المسلمين المعشر ا ل ط ا ئ ف ة الذين يشملهم وصف واحد الشباب معشر والشيوخ معشر والنساء معشر وهكذا يا معشر المسلمين المسلمون يشملهم وصفه و ا ل إ س ل ا م واحد فهم معشر وهم أ ي ض ا معاشر إ ذ ا نظرنا إ ل ى ا ل أ و ص ا ف ا ل ج ز ئ ي ة يا معشر المسلمين إ ن هذا يوم جعله الله عيدا يعني لهذه ا ل أ م ة فاغتسل ولما قال اليهود لو علينا نزلت هذه ا ل آ ي ة يعني قوله تعالى اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا فماذا قال عمر رضي الله عنه قد علمت متى نزلت و أ ي ن نزلت نزلت يوم ا ل ج م ع ة وهو عيد ب ا ل ن س ب ة للمسلمين ويوم ا ل ج م ع ة ش أ ن ه عظيم في ا ل إ س ل ا م ا خ ل ا ف بين أ ه ل العلم في ا ل م ف ا ض ل ة بينه وبينهم يعرف ع ا م ة الناس عموم الناس م ن ذلك بعض طلاب العلم لا تجد فرق بين يوم ا ل ج م ع ة ويوم السبت أ ن ان فرق هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا فاغتسلوا و ا ل أ م ر ا ل أ ص ل فيه الوجوب و يؤيده حديث غسل ج م ع ة واجب على كل محتل م و بهذا قال بعض العلماء و الجماهير على أ ن ه س ن ة جماهير اهل العلم على أن ا ل غسل يوم ا ل ج م ع ة س ن ة و ا ل أ م ر فيه ل ل ن د لحديث من توضا يوم ا ل ج م ع ة فبها و ن ع م ة و من اغتسل فالغسل أ ف ض ل و أ ي ض ا صنيع عثمان رضي الله عنه حينما دخل و عمر رضي الله عنه يخطب و ذكر أ ن ه اقتصر على ا ل و ض و و لم ينكر عليه إ ذ ن قوله في الحديث واجب رسل ا ل ج م ع ة واجب محمول عند الجمهور على أ ن ه م ت أ ك د متاكد يعني مثلما تقول حقك واجب علي رضاؤك عليه فرض حين تقول كذا و ليس معنى هذا أ ن ك ت أ ث ا بتركه فهو متحد ولا شك أ ن هناك اختلاف بين الاصطلاحات أ و بعض ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ش ر ع ي ة مع الاصطلاحات ا ل ع ر ف ي ة يعني الاصطلاح عند أ ه ل العلم العرف الخاص عندهم أ ن الواجب ي أ ث م بتركه في ه الاصطلاح ا في مثل هذا في ا ل إ ط ل ا ق الشرعي عند ع ا م ة اهل العلم لا أ ث م بتركه يعني لما يقول بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم ز ك ا ة الفطر من رمضان و يقول ا ل ح ن ف ي ة ز ك ا ة الفطر ليست بفرض نقول عنايه هذا يعني لما ي أ ت ي ك سؤال في الامتحان في الفقه في أ ب و ا ب المعاملات و يقول لك عرف المفلس و تاتي و ر ق ة ا ل إ ج ا ب ة المفلس من ي أ ت ي ب أ ع م ا ل أ م ث ا ل الجبال و يجي المدرسه ب ا ل خ ط أ صفر شنقول و ن هذا شنقول و ن المدرس هل نقول المدرس ضال الرسول يقول ل ل م ف ل س كذا ي ق و ل خطا أ ن ع ل أ ن ا ل م س أ ل ة تحتاج إ ل ى شيء من البسط ل أ ن بعض الناس يظن هذا عناد الرسول الواجب وتكون مبواجي مش معنى هذا الرسول يقول بن ع م ر ق الفارضه رسول الله ص ح ن ا ل ي ه ع ل م ه وسلم يعني لو قال شخص أ ق س م أ ن ه ما ر أ ى في يوم من ا ل أ ي ا م ج م ل أ ص ف ر وش تقول ومنصوص ه و عليه في ايش ك أ ن ه ا ج م ا ل ة نعم في ا ل ق ر آ ن وش تقول نعم الحقائق تختلف حقائق ع ر ف ي ة وحقائق ش ر ع ي ة وحقائق ل غ و ي ة قد يكون الاطلاق اللغوي غير الاطلاق العرفي والاطلاق الشرعي غير الاطلاق اللغوي وهكذا م ق ص و د اننا ننتبه من هذه نضع هذه على بالنا لئلا نقع في حرج يعني الانسان الرسول يقول غسل ا ل ج م ع ة و ا ج ب ت ق و ل ما هو واجب و ش م ع ن ى هذا كلام يعني أ ئ م ه العلم ع م ل ه و و ر ا ه و ع ر ف ا ما خفى عليها هذا ح د واجب هذا إ ط ل ا ق شرعي لا يقتضي مطابقته مع ل ى اصطلاح العرف عند أ ه ل العلم يعني أ ه ل العلم اصطلاحهم ان الواجب ي أ ث م ب ت ل ك لا يلزم أ ن ي أ ث م ه فاغتسلوا و من كان عنده طيب فلا يضره أ ن يمس منه و الطيب في ا ل ج م ع ة و العيد س ن ة عند الجمهور و أ و ج ب ه ابو ه ر ي ر ة رضي الله عنه و عليكم بالسواه كي ل ز م و ه ل ت أ ك د الاستحباب و إ ل ا فليس بواجب و ابن حجر رحمه الله غمز هذا الحديث و ما جاء في معناه مما يدل على وجوب السواك هذا الحديث كما ترون عند ا ل إ م ا م مالك عن ابن السباق و تابع من ثقات التابعين أن ا ل رسول الله صلى الله عليه و سلم قال مرسل و صلى ابن ماجه يقول ابن ماجه حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا علي بن غراب عن صالح ا بن أ ب ي ا ل أ خ ض ر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي اسناد صالح بن أ ب ي ا ل أ خ ض ر ضعفه الجمهور و ب ق ي ة رجاله ثقات على كل حال هو ضعيف بسبب صالح ا بن أ ب ي ا ل أ خ ض ر وعن ما احدثني عن مالك عن ابي الزناد عن ا ع ر ج عن أ ب ي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أ ن اشق على أ م ت ي ل أ م ر ت ه م بسواك تمامه عند البخاري مع كل ص ل ا ة مع كل ص ل ا ة ومخرج في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف وحدثني عمالك عن ا بن شهاب عن, عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال لولا أ ن يشق على أ م ت ه لامرتهم بالسواك مع كل وضوء لامرهم نعم هو أ ص ل الحديث المرفوع هذا من كلام ب ي ه ر ي ر ة الحديث المرفوع لولا أ ن أ ش ق على أ م ت ي كسابقه لامرتهم بالسواك مع كل وضوء جاء الوضوء وجاء ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة في ا ل ص ح ي ح والوضوء نعم عند أ ح م د مرفوع ايضا من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أ ب ي ه ر ي ر ة م ر ف و ع عن ابن ح ز ي م وهو البيهقي وحديث صحيح ما ي ش ك ى و أ ص ح منه الذي قبله ل أ ن ه في ا ل ص ح ي ح والحديث بلفظه لولا أ ن أ ش ك لولا حرف امتناع لوجود فامتنع ا ل أ م ر لوجود ا ل م ش ق ة و ا ل أ م ر الممتنع هو أ م ر الوجوب و إ ل ا ف أ م ر الاستحباب باقي و ا ل د ل ا ل ة عليه دلائله ك ث ي ر ة و ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى يقول حديث فيه دليل على أ ن السواك ليس بالواجب ل أ ن ه لو كان واجبا لامرهم به شق عليهم أ و لم يشق و إ ل ى القول بعدم وجوبه صار أ ك ث ر أ ه ل العلم بل ادعى بعضهم فيه ا ل إ ج م ا ع بل ادعى بعضهم فيه ا ل إ ج م ا ع لكن حكى الشيخ أ ب و حامد وتبعه ا ل م و ر د ي من أ ب و حامد هذا و ا ل م و ر د ي يتبعه نعم ا ل م و ر د ي م ت و ف ه في س ن ة ك م نعم اربعه من خمسين يعني قبل الغزالي خمس خمسين سنه نعم أ ب و حامد ا ل ز ب ر ا ي ل ي وتبعه ا ا ل م و ر د ي عن اسحاق بن ا ل ر ه ا و ي قال هو واجب لكل ص ل ا ة فمن تركه عامدا بطلت صلاته وعن داود أ ن ه قال هو واجب لك ليس بشرط يعني ياثم تاركه ولا أ ث ر في تركه على ا ل ص ل ا ة واحتج من قال بوجوبه بورود ا ل أ م ر به فعند ابن ماجه سواك وفي ا ل م و ط ع عليكم بالسواك يعني حديث الباب قال ابن حجر ولا يثبت شيء منها, يثبت شيء منها فحديث الباب لولا أ ن أ ش ك ولولا أ ن يشك د ل ا ل ة على ان ا ل س ي و ك ليس بواجب وهو الحديث حديث الباب من أ ظ ه ر ا ل أ د ل ة على ان الاصل في ا ل أ م ر الوجوب ل أ ن امتنع أ م ر الوجوب لوجود ا ل م ش ق ة مع نفي ا ل أ م ر في الحديث مع ثبوت أ م ر الاستحباب فالمنفي في الحديث هو أ م ر الوجوب فدل على أ ن ا ل أ ص ل في الامر الوجوب مع قوله جل و علا فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م و السواك س ن ة في كل وقت و ي ت أ ك د عند ا ل ص ل ا ة و الوضوء و القيام من النوم و تغير الفم و لا يمنع منه الصائم و لو بعد الزوال لعموم ا ل أ د ل ه و لضعف ما ورد في ذلك يقول أ ل ا يمكن أ ن يكون تحنيك الرجل الذي يحتسب من الصالحين أ و العلماء للطفل و من باب التفاؤل ب أ ن يصبح صالحا كمن حنكه أ م كل ه يدخل فيه لهو تبرك على كل حال و الصلاح لا يسري بمثل هذا نعم بالدعاء يرجع يقول أ ل ا س أ ل هل ثبت أ ن ه لا يقرا في ص ل ا ة الضحى إ ل ا ا ل ف ا ت ح ة لا لا اعرف سؤال آ خ ر كان هناك مانع من وصول الماء ص م يقول ص م حاولت ان ازيله ولم يذهب بشكل كامل بل بقي منه شيء يسير خفت ان تخرج ا ل ص ل ا ة ان ش ت غ ل ت ب إ ز ا ل ت ه فصليت مع حكم ص ل ا ت ي وهل علي إ ع ا د ة على كل حال هذا اليسير اليسير ان كان يسير جدا فهو معفو ن عنه وان كان يمنع من وصول الماء ا ل ل ب ش ر ة وكان كثيرا واليسر والكثره ا م و ر ن س ب ي ة قد يكون يسير في نظرك وفي ا ل ح ق ي ق ة كثيرا وعلى كل حال إ ي ص ا ل الماء الى ا ل ب ش ر لا بد منه ف إ ذ ا وجد ما يمنع من وصول الماء الى ا ل ب ش ر وجبت ازالته يقول من هم الذين لا تجوز لهم ا ل ز ك ا ة هم من عدا ا ل ث م ا ن ي ة ا ل أ ص ن ا ف الذين ذكروا في آ ي ة ا ل ت و ب ة أ ل ي س ت أ م ح ب ي ب ة اسمها ر م ل ة أ م حبيبه يقصد بنت ابي سفيان أ م المؤمنين وهذه غ ي ر بنت جحش هي غيرها يقول أ ن ا مبتدئ في طلب العلم فماذا تنصحوني وهل هذا الدرس مناسب لي مع العلم أ ن هناك دروس م ب س ط ة كجرم ذ ا ل أ ح ك ا م والارض المربع م ن الشيخ صاحب الوزن و ي ر ه على كل حال انتهي ا س ا ر ت لك م ل ا ز م ة الكبار ف ل ز م هذا كلام يحتاج إ ل ى الى وقفه يقول كيف نقول ان ا ل أ م ة تلقت صحيح البخاري ب القبول و قد اعترض عليه الدار ق ط ن ي و غيره في بعض ا ل أ ح ا د ي ث كون اعترض على البخاري في أ ح ا د ي ث ي س ي ر ة من أ ل و ف مؤلفه من ا ل أ ح ا د ي ث هذا لا يعني أ ن البخاري محل النقد ا ل أ م ر الثاني أ ن ما اعترض عليه في الغالب الراجح قوله الراجح قوله فلا يرد مثل هذا الكلام هذا الكلام يشم منه التقليل من ش أ ن ص ا ح البخاري و إ ذ ا تطاولنا على أ ع ظ م كتاب في ا ل س ن ة فنترك ف ر ص ة للسفهاء ان يتطاولوا على ما دونه ن الله المستعان يقول أ ي ض ا يلاحظ على كثير من العلماء و المشايخ و ط ل ب ة العلم انهم يهتمون كثيرا ب ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة و يهملون كتاب الله عز و جل حتى لا تكاد ترد درسا عن كتاب الله عز و جل فهما و تفسيرا و تطبيقا لا ي الله المستعان يقول حتى لا يوجد هذا عندك يعني ق ص د ن ا الان دروس التفسير لا شك لكن هو يريد يريد ما كنت أ ن و ي ه و طرحت على بعض الاخوان اننا أن ننشئ تفسير إ ن ش ا ء لكن ا ل إ ش ك ا ل يرد على ان ل ا ن ش ا ء الذي ليس له خطام و لا زمام ما سبقا قررناه في تفسير ا ل ج ل ا ل ي ن يعني س ن ة و نصف ث ل ا ث ة فصول د ر ا س ي ة في و ر ق ة من ا ل ب ق ر ة يعني في ا ل ف ا ت ح ة و ر ق ة و ا ح د ة من ا ل ب ق ر ة لكن لو وضع له ترتيب معين و خ ط ة سير معين يكون متوسط ليس بالطوي ولا بالقصير لا ش ك أ ن هذه أ م ن ي ه نسعى إ ن شاء الله إ ل ى تحقيقها القرطبي ا ل آ ن من سنه ثلاثه عشر أ ح د عشر عاما ً و قد قطعنا نصفه ا ل آ ن نحن في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء و ي ق و ل نتمنى ان يكون لكم درسا ً في تفسير ا ل ق ر آ ن و نظر في هذا الموضوع نظرا جادا لئلا ي س د ق علينا وقال الرسول يا رب ان قوما ت خ ذ ا ل ق ر ا ن مهجورا الهجر, الهجر موجود والتقصير حاصل و ن س أ ل الله جل وعلا العفو و ا ل م س ا م ح ة اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك、الله.